الاصحاح الثالث والعشرون وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم كانت امراتان ابنات أم ابنتا ام واحده وزنتا بمصر في صباهما زنتا هناك دغدغت سذيهما وهناك تزغزغت ضرائب عزرتهما واسمهما اهولا الكبيره واهليبا اختها وكانتا لي ولد بنين وبنات واسماهما سامرة أهولة وأرشليم أهوليبة وزنت أهولة من تحتي وعشقت معبيها أشروف الأبطال اللابسين الأسمن نوجي الأسمن وشحنا وكلهم شبان شهوه فرسان راكبون الخيل. فدفعت لهم أخو لمختاري بني أشهر كلهم وتنجست بكل ملع عشقتهم بكل أصنامهم ولم تطرق زناها من مصر أيضا لأنهم داجعوها في صباها وزغزغوا طرائب أزرتها وسكبوا عليها زناهم لذلك سلمتها ليد عشاقها ليد بني أشهر الذي عشقتهم هم كشفوا عورتها اخذوا بنيها وبناتها وذبحوها بالسيف وصارت عبره للنساء واجروا عليها حب فلما رات اختها اهوديبا ذلك افسدت في عشق عشقها أكثر منها وفي زناها اكثر من زنا اختها عشقت بني السور الولاد والشحن الابطال اللابسين افخر لباس فرسان الراكبين الخيل كلهم شبان شهوه فرأيت أنها قد تنكثت ولكالتيسبة طريق واحدة وزادت زناها ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط صور الكلدانيين مصوره بمغرى منطقين بمناطق على أحقائهم حمائمهم مزدولة على رؤوسهم كلهم في المنظر رؤساء مركبات شبه بني بابل الكلدانيين ارض ميلادهم عتقتهم عند لمح عينيها اياهم وارسلت اليهم رسلا الى ارض الكلدانيين فاتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم فتنجست بهم وقفتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت عورتها لقفتها نفسي كما جفت نفسي أختها وأكسرت ذناها ذكرها أيام صباها التي فيها ثلاث نصر وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخير وافتقدت رزيلة صباكي وافتقدت رزيلة صباكي بزغزغة المصريين ترائبك لأجل سد صباكي لأجل ذلك يا أهو ريفا هكذا قال السيد الرب أأرض أهيب عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك وآتي بهم عليك من كل جهة بني بابل وكل الكلدانيين فقود وشوع وقوع ومعهم كل بني أشور شباب شهوة أولاة وسحن كلهم رؤساء مركبات وشهراء كلهم راكبون الخير فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجن والخوزة من حولك وأسلم لهم الحق فيحكمون عليك بأحكامهم واجعل هيرتي عليك فيعملونك بالصخ يقطعون أنفك وأزنيك وبقيتك تسقط للسيف يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك وأبطر رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر فلا تصطعين عينيك إليهم ولا تسقرين مصر بعد لأنه هكذا قال السيد الرب هانذا أسلمك ليد الذين أبطيهم ليد الذين جفتهم نفسك فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويطرقونك عريانة معارية فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم لأنك تنجثت بأسلامهم في صريح أختك سلكتي فأكفع كأسها ليدك هكذا قال السيد الرب إنك تشربين كأس أختك العميقة الكبيرة تكونين للضحك وللاستهزاء تسعوا كثيرا تمتلئين سقرا وحزنا كأس التحيل والخراب كأس أختك السامرة وتشربينها وتمتصينها وتقدمينها لقفة وتتصين سجيكي لاني تكلمت يقول السيد الرب لذلك هكذا قال السيد الرب من اجل انك نسيتيني وترحتيني وراء ظهرك فتحملي ايضا لذيلتك وزناك فقال الرب لي ابن ادم اتحكم على اهولا واوليبا بل اخبرهما برجساتهما لانهما قد زنتا وفي ايديهما دم وزنتا باصنامهما وايضا اجازاتا, اجازاتا بنيهما الذين ولدتهم لي النار أكل أكلا لها وفعلتا أيضا بي هذا نجستا مقدسي في ذلك اليوم ودنستا ثبوتي ولما ذبحتا بنيهما لأصنع مهما أتتا في ذلك اليوم الى مقدسي لتنجساه وهوذا هكذا فعلتا في وسط بيتي فلأرسلتما إلى رجال آتين من بعيد الذين أرسل إليهم رسول فهو زاداء هم الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليتي بالحلى وجلست على سرير فاخر أمامه مائده منضطة وضعت عليها بخوري وزيتي وصوت جمهور مترفهين معها مع أناس من رعاع الخلق أتي بسكارة من البرية الذين جعلوا أسورة على ايديهما وتاجد مال على رؤوسهما فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنا معها وهي فدخلوا عليها كما يدخل على امرأة زانية هكذا دخلوا على أهولة وعلى اهريب المرأتين الزانيتين والرجال الصديقون هم يحكمون عليهم حكم زانية وحكم سفاكة الدم لأنهم زانيتان وفي أيديهم دم لأنه هكذا قال الصيد الرب إني أسعد عليهم جماعة وأسلمهمها للجور والنه وترجمهم الجماعة بالحجاره ويقطعونها بسيوفهم ويذبحون أبناؤهم وبناتهم ويحرقون بيوتهم بالنار فأبطل الرزيلة من الأرض وستأدت جميع النساء ولا يفعل مثل رزيلتكم ويردون عليكم رزيلتكم فتحملان خطايا أصنامكم وتعلمان إني أنا الصيد الرب